أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما انذرك ما ليل القذر ليله القذر خير من ان شهر اللهم اكبره بسم الله الرحمن الرحیم اینا انزلناه في لیلت القدر وما ادراك ما لیلت ليلة القبر خير من ألف شهر تنزل الملاك تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام حتى مطلع العلم بسم الله الرحمن الرحيم إننا أنزلناه في ليلة القدر وما لیلت القدر خیر من الف شهر تنزل الملائكة و الروح فيها بإذن سلامني حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم